فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعنونهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم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 طيل اردعوا ورائاكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألمنكم معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور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 لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْغَنِيُّ الْحَمِيدُ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 ثمّ قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفته ورحمة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 والله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور الرحيم لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يأتيه ما يشاء والله ذو الفضل العظيم.